وعوذوا وضربوا وصبروا واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا والعاقبة للمتقين أظهرهم الله جل وعلا ولكنه يمتحن عباده جل وعلا وهو أعلم بأحوالهم لكن يمتحنهم امتحان يستحقون عليه الثواب والعقاب بالصبر يكون الثواب وبالجزع والرجوع وعدم الصبر يكون العقاب فكلمات الله جل وعلا ليست مخلوقة بل هو كلامه وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى وعلى السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله جل وعلا به وأنزله وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه الله جل وعلا إلى أن يأذن برفعه في آخر الزمان إذا ساءت حال الناس وصاروا في حالة سيئة ما يصلحا يبقى معهم القرآن يرفع من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس ليس معهم آية من القرآن والعياذ بالله يتهارشون كتهرش الحمر مثل الحمير والعياذ بالله وعليهم تقوم الساعة لأن الساعة تقوم على شرار الخلق فآخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، يعني يفتشون المصحف ما يلقوا، يجدون فيه ولا آية، وكذلك المحفوظ منه في الصدور يرفع. فكلمات الله كلامه جل وعلا، ومن استعاذ بكلمات الله بصدق وإخلاص عذبه الله. من نزل منزلا اي منزل فقال اعوذ بكلمات الله التامات التامات موصوفة بقوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الاخبار عدلا في الاحكام يعني أوامره عدلة وأخباره صادقة ما يتطرق إليها شك ولا ريب فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق شر شيء مخلوق من مخلوقات الله وفيه مخلوقات لله جل وعلا ما فيها شر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم يضره شيء يسلم من الضرر يقول أحد علماء السلف رحمة الله عليهم كنت أقولها كلما دخلت البيت ففي ليلة نسيتها فلدغتني عقرب العقرب مقدر أنها تلدغه فنسي أن يقول هذه الكلمة وقد يحصل المقدر لكن يرفع الضرر قال بعض سلف يخبر صاحبه يقول ما وجدت من عقرب اللدغة البارحة يعني تأثرت منها أثرا كبير قال أما إنك لو قلت كذا ما تضرك لكنك ما قلت يعني قد تلدغ ولا تضر من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التأمات الشاهد عندنا قول أعوذ بكلمات الله التأمات أن العياذ يكون بالله أو بصفة من صفاته فإذا عاذ بغير الله فقد أشركا والمراد عاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عاذ بصاحب القبر عاذ بمن يزعم له الولاية عاذ بميت حتى وإن كان ولي حتى وإن كان من الصحابة رضي الله عنهم أو من الرسل أو من الملائكة عاذ بميت أو بغائب عنه كالملائكة كل هذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله إذا توجه إليه التوجه الكامل بخلاف إذا عاذ بمن يستطيع نفعه وإعانته فلا بأس عليه بهذا فقال أعوذ بكلمات الله التأمات من شر ما خلق لم يضره ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأن يكون المسلم دائم متعلق بالله جل وعلا إن دخل يقول إن خرج يقول إن غير من حال إلى حال يذكر الله جل وعلا ويستعيذ به إذا أراد أن يقرأ القرآن لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم إذا قرأ القرآن يشغله أو يلهيه أو يجعله ساهي يقرأ بلسانه ولا يدري ما يقول فلذا أمر المسلم إذا أراد أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه بإذن الله يسلم من ضرر الشيطان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 تقول السائلة أحرمت للعمرة من أبيار علي وأنا في الطريق جاءتني الدورة ولم يبق لي إلا يومين على السفر فماذا أفعل إذا عزمتم على السفر قبل الطهر فالتصال بطالب علم يحل لك المشكلة إن شاء الله لكن ما يجوز التعجل قبل العزم على السفر لأنه لعلك تطهري قبل العزم على السفر يقول السائل جئنا أنا وزوجتي لأداء العمرة فحاضت زوجتي وعندما طهرت قامت بأداء العمرة ولكنها عادت إلى السكن ووجدت بعض نقاط الدم فهل تؤدي العمرة مرة ثانية إذا كانت اغتشلت بعد انقطاع حيضها. وطافت وسعت وطافت وهي لم ترى شيئا ولم ترى دم فطوافها صحيح وحتى لو عادت عليها الحيض قبل السعي أو في أثناء السعي ثم رأت الدم فسعمرتها صحيحة لأن الطهر لازم في الطواف. وعما لو حاضت بعد الطواف فإنها تسعى ولا حرج عليها لأنه لا يشترط للسعي طهارة وما دام الطافة وهي ترى أنها طاهرة والدم عارض ورعته ما بعد فلعله بعد طوافها فيكون طوافها صحيح وعمرتها صحيحة يقول السائل رجل تسحر وزاد على الاذان بدقيقة او دقيقتين فهل صومه صحيح إذا كان لم يتيق أن طلوع الفجر والغالب من المؤذنين أنه يؤذن قبل الفجر بقليل احتياطا ما هم يطلعون فوق وينظرون إذا رأوا الفجر أذنوا يؤذنون حسب التقويم والساعة والغالب أنهم يحتاطون قليلا فلعله صيام صحيح ان شاء الله ولا حرج عليه يقول السائل اكون جالسا في اي مكان في الحرم بعد صلاة القيام ويقوم أحد الجلساء بتوزيع بعض الريالات فهل أكون آثم إذا قبلت هذه العطية دون أن أسألها إذا كنت من أهلها من الفقراء فأنت فلا بأس عليك وإذا لم تكن كذلك فعليك أخي أن تسأل إذا كانت زكاة ولست من أهلها فلا تأخذ وإذا كانت صدقة تطوع أو هدية أو تشجيع للمصلين ونحو ذلك فلا بأس بها إذا أخذتها لكن إذا كانت زكاة مال وأنت في غنى فليس لك حق لأن الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية إنما أداة حصر فالزكاة لهؤلاء الثمانية فإن كنت واحد منهم فهي حلال لك وإن لم تكن منهم فلا يحل لك أن تأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان قويان جلدان يسألانه من الزكاة قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وكل الأمر إليهما قال إن شئتما أعطيتكما لأن ما أعلم عن حالكم هل أنتم من أهل الزكاة أو لا وإنما الأمر راجع إليكم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها أي زكاة لغني ولا لقوي مكتسب لا حظ فيها ولا يبارك له فيها أثنان الغني لو أخذها لا يبارك له فيها والقوي بهذا الشرط أن يكون مكتسب قوي مكتسب ما تحل له الزكاة يكتسب ويطلب الرزق من الله جل وعلا إذا كان ما يحصل له الاكتساب لسبب من الأسباب أو لتفرغه لطلب العلم فيعطى من الزكاة ولذا قال العلماء رحمهم الله المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة والمتفرغ للعبادة وهو يقدر على العمل ما يعطى من الزكاة يقال له اعمل اعمل واكتفي بعملك عن الزكاة يقول اعطوني الزكاة لاني ابى اتفرغ للعبادة اصوم واصلي واقرا القرآن واخذ الزكاة نقول لا لا تحل لك الزكاة اذا كنت تقدر على العمل وتركته طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة لأن العلم يتعدى نفعه وأما العبادة فهي مقصورة على صاحبها يقول السائل استمنيت وأنا صائم فماذا يلزمني يحرم على المسلم أن يستمني بيده سواء كان صائم أو غير صائم لأن هذا يسمى ناكح يده يحرم عليه ذلك فإذا كان صائما فالحرمة أشد فهو يفطر بهذا العمل ويأثم ويلزمه الإمساك ما يجوز له إذا أفطر أن يأكل يشرب. وعليه التوبة وقضاء ذلك اليوم وليس فيه كفارة وإنما كفارته التوبة والعزم على أن لا يعود لأن الله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني ابتغى وراء ذلك فهو عادي يعني متعدي متجاوزا الحد، وقع في الحرام فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن يعود ويقضي هذا اليوم بعد رمضان يقول السائل وكلني بعض أهل الخير بتوزيع بعض من زكاة مالهم في رمضان على أن يعطيني عشرين ريال مقابل التوزيع على السائلين فهل الأطفال والذين في سن المتوسطة الذين يعتمدون يتعمدون الإتيان لأخذ الريالات أثناء الصلاة فهم لا يصلون ولكن يأتون لأخذ الريالات هل يصح أن أعطيهم؟ الواجب أن تعطى الزكاة لمن يستعين بها بالنفقة ينفقها على نفسه وهو من المنفقين على نفسه لا تعطى لمن ينفق عليه غيره من ينفق عليه غيره هو في حكم الغني لأنه ليس عليه شيء من نفقته فلا يعطى هذا من الزكاة. الغنيم يعطى من الزكاة. الفقير صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ينفق عليه غيره فهو غني بغيره. فليس من أهل الزكاة. وعلى المسلم إذا أراد أن يعطي زكاته ويحرص على من يعطيها يعطيها لمن يستعين بها على الطاعة. ولا يعطيها للسفة أو لمن يستعين بها على المعصية أو يشتري بها شيئا محرم أو يفسده على نفسه أو على أهله يحرص على أن يعطيها لمن ينفقها في وجوه البر والخير وحاجة نفسه وحاجة عياله يقول السائل هل يجوز للمسلم الذي عليه دين أن يعرض نفسه لذل سؤال الأغنياء أن يقضي أن دينه نعم إذا كان عليه دين وليس عنده سداد أما بعض الناس مثلا يكون عنده سداد عليه دين لكن عنده مقابله فيقول أعطوني أسد الدين ثم يبقى ما عنده له لا نقول ما يجوز لك هذا وإنما يعطى من الزكاة من عليه دين وليس عليه وليس عنده شيء يسدد به دينه هذا هو الغارم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه والغارمين الغارم من التزم بدين على نفسه او تبرعا منه لسداد و التزام لاصلاح ذات البين فئتان متنازعتان مثلا بسبب دماء واموال ونحو ذلك فيأتي اليهم ويصلح بينهم يقول اتحمل لكم أنتم مئة ألف وأنتم تحمل سبعين ألف فمثل هذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غني لأنه ساع لاصلاح ذات البين إنسان ما يسعى لإصلاح ذات البين لكن هو نفسه عليه دين وليس عنده سداد يعطى من الزكاة وأما إذا كان عنده سداد فلا يعطى من الزكاة حتى يسدد بما عنده ثم إن بقي شيء يعطى من الزكاة بقي دين وليس عنده ما يسدده به يعطى من الزكاة يقول السائل أريد النصيحة وأريد معرفة الكتب التي تفقهني في أمور ديني من تفسير القرآن والحديث عليك أخي أن تحرص على التمسك بكتاب الله جل وعلا والإكثار من قراءته بتدبر وتأمل ومجالسة الأخيار وحضور مجالس العلم لأنها تزيدك فقها وبصيرا في الدين يقول عليه الصلاة والسلام إذا مراتهم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فحلق الذكر رياض الجنة يتفقى فيها الإنسان ويعلم أمر دينه ثم إن كان يستطيع يأخذ من الكتب فيقتني من الكتب ما يتحمله ويفهمه ففي التوحيد مثلا كتاب التوحيد هذا الذين أقرأوا به لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وفي الفقه ممكن يأخذ الزاد أو شرح الزاد الروض المربع وفي الحديث مثلا رياض الصالحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها أو مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم يقرأ بها ويتفقه، وهكذا يقرأ ويتنقل من كتاب إلى كتاب إذا فاهم الكتاب المختصر ينتقل منه إلى ما هو أوسع منه وأشمل، والسيره النبوية فيه مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب وفيه السيرة النبوية. لابن هشام أوسع وأطول و... فيرجع إليها ويستفيد منها كثيرا يقول السائل كثير من المعتمرين يشربون الماء أثناء أذان الفجر فهل هذا جائز؟ الشرب أذان الفجر لعله لا بأس به إن شاء الله كما تقدم لأن المؤذن ما يؤذن إذا رأى الفجر والغالب في المؤذنين أنه يتقدم قليلا بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر احتياطا فهو ما يؤذن عند رؤية الفجر إذا كان المؤذن يؤذن لرؤية الفجر فلا يجوز الشرب حينئذ. وإذا كان يتقدم قليلا فالإمساك ليس منوطا بالأذان الإمساك منوط بطلوع الفجر طلوع الفجر إذا طلع الفجر ولو قبل أن يأذن يجب على من أراد الصيام أن يمسك إذا أذن ولم يطلع الفجر فله أن يأكل حتى يطلع الفجر يقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت <تصفيق> يقول الراوي ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ما بينهم إلا قليل يؤذن بلال ثم ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم ويؤذن وأذان بلال قبل الفجر وأذان ابن أم مكتوم على طلوع الفجر يقول السائل نحن في بلادنا نضطهد ويضيق علينا إذا أعفينا لحانا فهل يجوز أن نحلقها <تصفيق> إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم ومن اضطر إلى هذا فالله جل وعلا قد عذره في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله جل وعلا عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر عند الكرة ما دام قلبه مطمئن بالإيمان فلا يجوز للمسلم أن يحلقها بمعن على إلحاح من الوالدين خشية عليه ونحو ذلك ما دام ما تعرض له فيجب عليه الاعفاء، فإذا رأى أنه سي يعذب ويؤذى ويناله شيء لا يستطيع تحمله فحلق حينئذ فهو معذور إن شاء الله يقول السائل أديت عمرة لنفسي وأريد أن أعتمر لوالدي, لوالدي المتوفى فهل أخرج إلى تنعيم؟ من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يدعو لوالديه ولمن أحب ويكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له وأفضل أعمال العمره الطواف وهو يتسنى للمرء في كل وقت فيكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج فإن سافر لل. لأي مكان مثلا قريب أو بعيد ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن من شاء يقول السائل من المعلوم أن التوحيد ثلاثة أنواع ولكن بعض الناس أضاف نوعا رابع وهو توحيد المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح هذا غير صحيح والله أعلم لأن إذا وحد الله في عبادته كيف يعبد الله من أي طريق لن يعبد الله إلا من طريق المتابعة يتعبد على جهل وظلال يتعبد على البدعة ما تعلم العبادة إلا عن طريق المتابعة فالعبادة الصحيحة المتابعة والعمل يشترى أي عمل يعمله المرء يشترط فيه شرطان الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فما يصح أن أقول توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات